ذلك لأن الله لم يقم غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بأنفثهم حتى يغيروا ما بأنفثهم وأن الله سميع عليم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 اللَّه الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ فَإِنَّ تَطَفَّفْنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ لَهُمْ مَن خَلْفَهُمْ فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون وإنما تخافن من قوم خيانة فاذذ إليهم فاذذ على سواء إن الله لا يحب الخائني ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا ولا يحسبن الذين كفروا إنهم لا يعجزون واعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رداء الخيل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 إنه هو الزميع العليم